ذي رأي رأي هنا بمعلدين كل ذي عقيدة يؤمن بعقيدته ولا يلومه احد ولا يلومه احد ويتصرف طبقا لعقيدته ويتعبد يعبد الله طبقا لعقيدته وإذا كان إخوانا المسيحين مثلا وإخوانا اليهود ليس عندهم عبادة منظمة إلا في الكنيسة أو في المعبد اليهودي المسلمين عندهم عبادة منظمة في أي حتى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأي ممرئ مسلمين أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته فانا ما عنديش ازمه مساجد ما, ما عنديش حد يجي يدعي أننا المساجد ناقصه في البلد ناقصه في البلد روح بنوها ما بينتوهاش صلوا في الشارع لان انتوا مش مطالب انكم تصلوا في المسجد المسجد ده شعار من ما مكان من اماكن التجمع نقطه لقاء للمسلمين ان وجدوها يجب ان يلتقوا فيه طب ان لم يجدوها لاي سبب فقراء مش ادري يبنوا مسجد ما يصليوش لا يصلي لكن إخواننا المسيحيين والمواطنين اليهود اذا وجدوا في الدوله لا يستطيعون ان يؤدوا الصلاه الا في الكنيسه فلازم لهم كنائس كافيه لعددهم لازم لهم أماكن للعبادة تكفي من يوجد منهم على ارض الوطن اليوم وامس انا رأيت انتقادات من اخواننا في الكنيسه لقانون دور العبادة الموحد مشروع القانون طبعا ما فيش قانون طلع لسه وقرات باهتمام شديد ما قاله في في المصري اليوم صباح اليوم الانبا موسى اسقف الشباب ووجدت أن انتقاداته تصل به وهو رجل عادل وعاقل أنا أعرفه أفخر بصرطة م. القديمة به وجدت انتقاداته تصل به لأن يقول هذا القانون لا يختلف في شيء عن الخط الهمايوني م. بتاع الدولة العثمانية أثماني. طبعا انتقاد الخط الهمايوني أصبح نكتة لأن م. الخط الهمايوني ده اللي مكن غير المسلمين في الدولة العثمانية أن يبنوا معابدهم ف... فده كان نصر لغير المسلمين ولم يكن ضدهم لكن أحكامه بقت قديمة بمرور الزمن ولازم تجدد مش تغ... يعني في مع مرور الزمن في أشياء يجب أن تنسى يعني زي بالضبط لما أنا أحط من 200 سنة قرو... قانون عشان يسهل المواصلات فأقول لازم الناس ت... لازم الناس تركب كاريتة. آه. بعد مئة سنة يصبح القانون ده ده بقى يصبح لكوب الكاريتة معطل للمرور معطل للمرور فأذي يعني تقييم الخط آه. الهمايوني آه. مش هو الأزمة هو الأزمة إنه الناس مقدت طرفت بين الكنيس أنا بقول إنه جعله هو عنوان الانتقاد مم. هذا أمر مم. واجب الآن لإنه لا يناسب الزمن لا يقول إننا عشان أعمل كنيسة أخذ إذن رئيس الجمهوري إنه هو حل محل السلطة ثم إن رئيس الجمهوري لم يحل محل السلطة السلطان ده كان سلطان دولة إسلامية أو خليفة لدولة إسلامية لها أوضاع ونظم وقوانين غير مطبقه في أي دولة الآن والسيد حسني مبارك ما كانش خليفة الدولة الإسلامية عشان هو اللي يدي اذن بالكنيسة فده هذا تطبيق خاطئ ومر الصحيح إيه؟ قال أقباط وكالمسلمين يروحوا ياخدوا إذن من السلطه المحليه اللي بتعمل الكنيسة اللي بتعمل مباني ويقولوا احنا عندنا ألف إبط هنا عايزين لهم كنيسة فالسلطة المحلية المسؤولة تديهم الرخصة مش محتاجة رئيس جمهورية ولا مدير مديرية ولا محافظ محافظة ولا وزير الدخلي مش محتاجة حاجة واحدة حاجة حاجة بس ما يسمى بالدراسة الأمنية لألا تقع فتن بين الناس بعضهم وبعض م. احنا في بلادنا كلها حضرتك عارفة مصر زي ما نعرفها الكليسة والجامع متلاصقين وعمره ما حصل حاجة لكن نحن في زمن كثرة فيه الشغب وقل فيه الأدب في زمن كثرة الشغب وقلة الأدب ينبغي أن نراعي أن القرب قد يحدث مشكلة والمنافسة لم تعد لم تعد منافسة في القيم الدينية منافسة بقت إيه ال ال الأكبر الكنيسة ولا الجامعة المصلين ولا أدري مديته من وراء أكثر أيوة. يعني وهذه منافسة يعني يعني انا مش عايز اسمها او صفه بوصف خليني اقول زيك ورعنه خلاص أنت جبت كلمة حلوه ورعنه هذه منافسة اعناء لا تؤدي الى تقدم الوطن اللي م. يؤدي الى تقدم الوطن هو كفاله الحقوق والحريات فانا م. ده المنهج اللي بفكر فيه وده المنهج م. الذي اعتبره هو منهج الدوله الإسلامية م. اما ان